قال رحمه الله فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم خضر وموسى ومعهم يوشع فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول أي من غير أجرة والمعرفة لها دور كما يقال والذي لا يعرفك يجهلك هؤلاء عرفوا الخضر والمعرف موسى وهو أجل من الخضر وهو أفضل من الخضر قد لا يعرفك الناس على جلالتك وعلى مكانتك لا يعرفونه لأنك ما من أهل البلد إلى آخر ذلك والذي لا يعرفك لا يقدرك عرف الخضر عليه الصلاة والسلام من اهل البلد ومشهور عندهم ومسمعره حملوهم من اجل الخضر عليه الصلاة والسلام قال فعرف الخضر فحملوهم بغير نول فنما ركبا في السفينه لم يضح الا والخضر قد غلع لوحا لم, لم يضح الا والخضر خرق في النسخة خرق لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قد حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها لأن هذا مهو مكافأة المعروف يا خضر يقول عمدت إلى سفينة حملون بدون شيء بدون مقابل وأنت تخرق السفينة لا شك أن هذا أمر عجب هناك إذا عرف السبب بطل العجب فموسى ما كان يعلم بالسبب والأنبياء لا يعلمون الغيب عليهم الصلاة والسلام إلا ما أعلمهم الله جل وعلا به فتعجب من هذا كيف تخرج هذه السفينة والناس حملون وفعلوا فينا معروفا وتخرج سفينتهم وما كان يعلم ما هو السبب فعند الخطر هذا العلم الذي ليس عند موسى والله أعلمه أنه يخرج وأنه يبني وأنه يقتل الغلام الى اخر لأمور يعلمه الله سبحانه وتعالى وحكم يعلمه الله جل وعلا قال فلما ركبنا في السفينه لم يضح لنا والخضر تنغنع لنا احن من الواح السفينه بنقدوم وقال له موسى بن قدوم واختتنا ابراهيم بن بالتخفيف انا استعملها في هذا فقال وقيل بالقدوم كأنه مكان فقال له موسى قد حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها قال لقد شئت شيئا إمرا يعظيما قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا والنصطه شرطا والثالثه عمدا ان وقال رسول الله كانت الاولى نسيانا والنصطه شرطا والثالثه عمدا استتاتي الثالثه لم انص هذه القصه ترادفت السنه والكتاب على قصه الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فإن السنة قد تراج بالكتاب في بعض القصص وتبينوا تنسخوا إلى وتقيدوا إلى أخذ ذلك ما هو أحوال السنة وبعضها ربما يختلف فيه كالنسخ قالوا الوسطى شرطا والثالثة عمدا قالوا جاء عصفور فوقعا والشخص إذا قال شيء يعتذر قال لا تؤخذني فاعتذر من هذا الاعتراض على الخضر وقد اشترط عليه شرطا أنه ليسا فلا تسني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. لكن بعض الأمور ربما ما يصبر عليه الشخص لغرابتها فيسأل لا نقضى للشرط وإنما لم يتمالك نفسه قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة أي طرف السفينة على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصور من هذا البحر وقد تقدم الكلام على النقص الموجود هنا قرأنا كلاما لعلمائنا رحمه الله في تأوين هذا النقص ما معنى النقص هل علم الله يقبل النقصان؟ وقد تقدم أنه لا يقبل النقصان البتة فعلمه كامل سبحانه وتعالى لكن هذا مثل تستعمله العرب وانظر لنا أيضا ما قد قرأنا قبل نقرأه هنا هذا موضعه إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجنا من خرجا من السفينة فبينما هم يمشيان على الساحن إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله وهذا أغرب ما كان موسى مع الخضر فيه من الشأن أنه يأخذ غناما ويقتله هذا لا شك أن الشخص ربما لا يحتمل ذلك وسيسهل ليش تقتله هذا نفس زكية وهذا غلام بري كيف تقتله سيعترض لا شك الشخص على هذه الأشياء ولا سيما الذين يعضبون الدماء والنفوس وما صبر موسى مع قد أخذ على نفسه ما أخذ كيف تقتله كما سيأتي وخضر ما فعل هذه الأشياء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري قال رحمه الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرج من السفينة فبينما هم يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغنمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله اقتلفوا في القلام هذا هل هو بالا أو غير بالا فمن العلم من قال هو بالا وهو كان كافر على خلاف دين أبويه فقتله الخضر ومنهم من قال لم يبلغ لكن علم الله أنه سيصير إلى القفر سيؤثر عن أبويه فأمر الخضر أنه يقتله حتى لا يحصل تأثير عن الأبوين بدينه فإن الأبوين ربما يتعاطفان معه ويأخذان منه ما هو عليه من الشر فقتله حتى لا يتضرر الصالحان الأبوان الصالحان فهما على دين جميل وعلى ملة وعلى استقامه والابن هذا على انحراف إن قلنا بالبلوغ فهو كافر على خلاف ملة أبوي فأمر الله الخضر أن يقتنه وإن قلنا لم يبلغ فهنا الإشكال فكيف يقتل وهو لم يبلغ بعده فالله سبحانه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون علم الله سبحانه أن مآن هذا الغلام الكفر أنه سيؤثر في الأبوين وخشينا أن يرهبهما طغيانا وكفرا وأما على الثاني ما فيه إشكال في الغلام هذا إذا كان قد بلق وهو يستحق للقتل لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى وأمر الله بقتله فقتله الخضر لأجل هذا الأمر للكفر وللعلّة الأخرى فباجتماع الأمرين قتله لا بإنفرادهما باجتماع الأمرين الكفر مع ما سيكون من الضرر على الأبوين به ولعله يأتي الكلام عنه في كلام عن الآيات التي ذكرت هذا الغلام هل هو قد بلغ أو لم يبلغ بعد فإن الغلام يطلق على البالغ ويطلق على الصغير الذي لم يبلغ قال رحمه الله ولا مانع أن يلعب الذي قد بلغ في بداية سنة أنه يلعب مع الأولاد مع أن السياق في مثل هذه يدل على أنه لم يبلغ بعد عادة الأولاد اللعب الصغار وجد يلعب مع الأولاد فأخذه وقتله قال إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاغتلعه بيدي فاغتله وقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا وقال وهذه أشد من الأولى قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت باللدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما وقد نأى عن الصواب شطا بعض من ألف في التاريخ حضرموت قالنا هذه القرية هي قرية الحامل يقال إنها قرية الحامل هم الذين يعني ما ضيفوا موسى هذا, هذا بعيد كذب ما نقوله كذب هو ينقل وقال وقيلة إن هذه القرية التي مروا عليها هذه القرية التي نحن فيها هذا موصعي هذا كله من خرافات حامي يمكن ما قد عرفت بشيء من هذا المهم بعضهم ربما يلفلف في تاريخه وريد أن يذكر شيئا كما قالوا بأن فرعون من تعز الله عالم من تعز صحيح الله قالوا فكتب هذا أن فرعون من تعز يصلى الله ما هي القرية هذه التي نحن فيها الله أعلم بها قال رحمه الله فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال كان مائلا فقال الخضر بيده فأقامه وقال هنا بمعنى فعله والقول يطلق على الفعل فقال الخضر بيده فاقامه فقال الخضر بيده فاقامه فقال موسى قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ونوشت ان اتخذت عليه اجرا يعني نوش اتخذت الاجر على هذا ما احسنوا الينا لا ضيافه ولا شيء ما بالنا بنا وأنت تفعل لهم هذا من غير مقابل هذا حقهم أن تأخذوا منهم الأجرة لأنهم ما ضيفوهم كما فعل أبو السعيد مع الصحابة إذ لم يأخذوا القرأة منهم ولم يضيفوهم فلما ندق سيد القوم اشترطوا ما نرقيه إلا بشرط أنكم ما أديتم الذي عليكم أنكم تعطونا ما يعطى للضيف من الضيافة اشترط عليهم ووافقوا على الشرط فهذه عادة الناس مع من لم يحسن إليهم قال رحمه الله فقال قوم قال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمون ولم يضيفون ولو شئت عليه أجرا قال هذا فراغ بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان, صب... كان صبرا والله أن قصتهم عجيبة فلذلك ودى رسول الله وتمنى أن القصة تستمر قصة جميلة وطيبة قصة بعض القصة في شان الخضر مع موسى فتمنى رسول الله أن موسى ما تكلم واستمروا صبر حتى يأتينا الأخبار العظيمة مثل هذه ولكن هذا الشيء بتقدير الله سبحانه وتعالى والشخص لا شخص إذا انقطع عنه شيء جميل يقول لا اهتمنا لو استمر هذا الشيء وأنه لم انقطع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى ينقص علينا من خبرهما قال سعيد بن جمير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وهذا مما استدلنا به بعضهم على تراده أو على أن وراء من الأضلاد وكان وراءهم ملك كما في الآية القراءة سبعية وابن عباس يقرأوا كان أمامهم فهذا يدل على أن وراء من الألفاظ التي تستعمل في الأضلاد فتستعمل بمعنى خلف هذا الأصل فيها وتستعمل بمعنى أمام كما في القرآة بن عباس وكان أمامهم ملك فهي من الأضذال وقد ألف في الأضذال ومنها وراء تستعمل في خلف وفي ضده الذي هو قدام والأصل فيها أنها خلف بمعنى خلف وابن القيم ينكر هذا ومما استدلوا بهم ورائهم جهنم أي من أمامهم لكن هذا أوضح وكان وراءهم ملك فإنما وراءهم أمامهم سائرون الأمام. إلى الأمام سيكون في الأمام وليس في الوراء فإذا وراه نبي معنى أمام والدليل على ذلك قراث بن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وهذا ليس في الآية كل سفينة صالحة جاء بالصالحة كل سفينة غصبا ولا شك أنها صالحة بقرينة الحال وأن الخضر خرقها حتى لا تكون صالحة لأن غير الصالحة ما يأخذها وإنما يأخذ غير المعيبة هي التي يأخذها أما هذه بخروغة ستمر فهذا لا شك أنه يقتضيه هذا الوصف الحال وتدل عليه القرينة قرينة الخرق وقرينة أيضا يأخذ كل سفينة فخرقها يدل على أن السفينة غير الصالحة ما يأخذها وإنما يأخذ الصالحة وهذه من المواضع التي يحذف فيها الصفة ويبقى الموصوب كل سفينة يذكر الموصوف تحنف صفته كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ أم الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين هذا يدل على أنه كبير وقد بلغ السن سن الرشد قد بلغ دخل في التكاليف فقتله لأنه كافر بالله وسيؤثر ربما في أبويه رمته لانه قد بلغ لا لانه صغير كان الغلام مؤمن الغلام فكان كافرا بالغ كافر وكان ابواه مؤمنين فهذا يدل على انه قد بلغ هذا الغلام وليس بصغير انظر لنا شيخ الاسلام انه كلام هنا في الغلام في الغلام هل هو بالغ ام ليس بالغ وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنيني فعلى هذا لا إشكال في الآية وإنما الإشكال إذا كان صغيراً وقتل وعلى سعيد بن جوبير في لواية أخرى عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى رسول الله فذكر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب موعظهم لا شك موعظ الأنبياء مؤثره أوتوا من الفصاحة والبيان ما أوتوا فالموعظ تؤثر في الناس تذرف منها العيون وهكذا توجل منها القلوب فوعظهم موعظة بليغة أثرت فيهم فالموعظة إذا أثرت لا شك أنها بعدها العمل هذا الأصل والناس يستفيدون من الموعظ لكن يحتاجون إلى تكرار الموعظة وينسون سريعا وتستغل مثل هذه الأشياء التي تحصل بالناس من الكوارث ومن الأمراض ومن أيضا كذلك ما يحصل من الطواعين تستغل في بعض الناس في تذكيرهم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه ليس لها من دون الله كاشفة هذه الطواعين ولا غير الطواعين ما يكشفها إلا الله فهذه يستغلها أهل السنة هذه التي تحصل للناس والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك استغل الكسوف لما حصل وذكرهم بالآيات وأن الله سبحانه يرسلها تخويفا للناس لكل ما مقال قال رحمه الله مسيحنا السلام وانه وكرامه أنه لم يبلغ الحند ابن عباس قلناه لم يبلغ الحند يعني لم يكن بالي أنا. وهنا الإشارة على أنه بال أما الغلم كان كافرا كان بواهم منين وراء ثانية قال رحمه الله حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله ما يعرف أي رسول الله آه. نعم منادى أي رسول الله هذه أي تستعمل للقريب البعيد أم للقريب فقط عند من فإن حروف الندى على أقسام منها من يستعمل للقريب فقط منها من يستعمل للبعيد فقط منها من يستعمل للقريب البعيد وهي أم الباب أليأ. نعم للقريب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله فيستعمل القريب فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال نا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله كين بلى عبدنا الخضر أي أعلم منك ببعض الأمور كما تقدم أي, أي ربي وأين وهذا الذي ينبغي إذا علم الشخص هناك الأعلم يستفيد منه ويستغل وجوده يستغل وجوده فقد يكون أعلم منك بفل من الفنون وبعض المسائل التي تعلمها فاخذها منه استفد منه قال أي ربي وإين قال بمجمع البحرين قال ربي اجعل علما أعلم بك أعلم اشهد أعلم بك منه قال ربي جعلني علما أعلم بك منه ما بين القوسين و الصعي من عنده يا أخوة النسخة مختلفة قال خلحوتا ميتا خلحوتا ميتا فما هو الفرق بين ميت وميت ميت بالتشديد وميت بالتخفيف نعم الميت الذي فارقت روحه جسده بالتخفيف والميت بالتشديد هو الذي لم تفارق روحه جسده بعد وقد استع هذا مكان هذا وهنا قال في التشكيل خذ حوتا ميتا ولو قال ميتًا كان أحسن وهذا الذي ينبغي أن يضبط به خدحوتًا ميتًا حيث ينفخ فيه الروح خدحوتًا ميتًا أي أنه قد مات فارغت روحه جسده هذا الأغلب أن ميت بالتخفيف تستعمل في من فارغت روحه جسده وميت بالتضعيف إنك ميت وإنه ميتون في من لم تفارغ روحه جسد بعد. لكنك ميت ستموت بعد تعفظ البيتين عن الأصمعي <تصفيق> نعم يا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت لو كنت تعقل فمن كان ذا روح ومن كان ذا روح فذلك ميت ومن ميت الا من اذا قبر من الى القبر يحمل ومن ميت الذي فارقت روحه من الى القبر يحمله ومن كان ذا روح فذلك ميت من كان ذا روح فذلك ميت يقال له ميت وما الميت بالتخفيف الا من الى القبر يحمله فهذا التفريق اغنبي أو من كان ميتا فاحيناه هذا ما فرغت روحه جسده وإنما ميت موتا معنويا واستعمل معه هذا المخفر أو كان ميتا وهكذا أيضا ما ذكر ابن الشام من الشاهد الشعري في ذلك في باب الحال ثم يذكرون به في باب الحال ذكر بيتين رحمه الله يدلان على أن أحدهما قد يستعمل مكان الآخر ميت بمعنى ميت وميت بمعنى ميت قال أي رب فأين قال بمجمع البحرين فأين قال, فأين قال بمجمع البحرين قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به أي نعم أي نعم أعلم ذلك به كيف أعلم بك به أعلم ذلك به هنا في نسخة أعلم ذلك به مين يكون أعلم بك منه تقول في نسخة أعلم ذلك به في البخاري أو أقول في البخاري أعلم ذلك به اجعل لي علما أعلم ذلك به ما هنا إشكالا استقيموني بك منه. قال خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح وفي روايه منين له تزود حوتا مالحا فانه حيث تفقد الحوت فاخذ حوتا فجعله في مقتل وجعله راجعنا الى التفسير أي الامام يقول ذكرنا هذه القصه وسنرجع للتفسير هذه القصه مناسبه ان تذكر هنا مناسبه تذكر هنا ثم سنرجع الى تفسير هذه التي تركناها وذكرنا القصه في مكانها المناسب وهذا سياتي ان شاء الله في وقت اخر وهو بقوله رجعنا الى التفسير ان شاء الله ياتي في وقت اخر إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم